بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن التبع هذا نجيب أولا عن الأسئلة الخاصة عن الدرس السابق درس أصول التفسير الله هل يجوز تخطيط ايات بعينها في علاج السحر؟ لقد <تصفيق> ذكرنا أن هذا, قول أن, هذا ان هذا قول من اقوال اهل العلم ومساله هل يعني يكون راجحا ام لا فيها بحث وكما هو معلوم ان الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كان يذهب الى هذا ونعالج البعض في بعض الآيات التي المجربة يعني الضابط الذي يحكم هذا التجربة أن يجرب البعض بعض الآيات تقرأ على المصحور يوجد منها الشفاء والذي يظهر أنه الفايل هذا لا لجب لعظم قويد على فيه شفاء ولأن النبي فقط اقر نعم أبا سعيد القدري أو هذا الرجل على اختلافه لو كان أبا سعيد أم كان رجلا مبهما لما قرأ ألفاتحة على لذيذ القوم وقال له ما أبراك أنه رقب فأبو سعيد فعل هذا اجتهادا منه أو هذا الرجل الذي حكى عنه أبو سعيد وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الاجتهاد هذا قد يعني استدل استدل منه أنه لا بأس إن جرب هنا راقٍ رقيقاً من القرآن وإن كان نافعاً لا بأس إن كان الأصل طبعاً طقطفاً من النص الأصل أن يبدأ الراقي بالنصوص الثابتة أن يبدأ بالفاتحة يعني يبدأ بالثورة التي جاء في النصوص الفاتحة المعوذتين نعم آية, آية الكرسي إلى آخر ولكن كما ذكرنا إن تعب هذه إلى بعض الآيات الأخرى المجردة فلا يظهر أنه لا بأس هذا والله تعالى على أنه هل هناك عبدون لمن يتأثر بالآثار الثلاثية الوارد عن الثلاث أكثر من داتونه بالحديث النبوي أو الآلة القرآنية يظهر أن هذا يعني يصعب أن يحدث، إلا أن يكون عنده خلل خلل في شيء ما إن كيف يتأثر بكلام السلف ولا يتأثر بكلام الله ولا بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هذا يحهم لكن ومن الممكن أن يقال إنه مثلا يحهم بعض الكلمات أو العبارات الواردة عن السلف لأنها قد تاردوا بألفاظ يعني ميسرة في الفهم فلما يعني يفهم معناها يتأثر، وأحيانا قد ترد بعض بعض الآيات أو بعض الأحاديث يصعب عليه على العامي أو على الطارئ المتبين أن يفهمها وحده، فلذلك تمر على قرئين أن يتذبر أن يتفقّر لم يفهم معناها أصلا بلغة العرب، أفناء قد يحدث ويكون الخلل هنا أن جه. يعني عليه أن يتعلم وأن يسأل وأن يقرأ كتب التفسير أن يرجع إلى كتب الحديث أن يرجع إلى كتب أهل العلم وكذلك عليه أن يعني يدرب نفسه أن يدرب نفسه على التدبر والكسور خاصة من إذا كان طالب علم عليه أن يكترى من تلاوة كتاب الله وأن يقرأ كتب التفسير وأن يصنع إلى شروحات أهل العلم على كتاب الله عز وجل حتى يتفقه ويتضبر تقول الثالث هل يوجد مننا من مننا ما يقرأ بأن الله هو القادم ورازق والمبين والمبين ومنهم يعني في الغالب او الاصل ان الانس والجن سيثيرون على الاقرار بربوبيه الله ولذلك الله عز وجل اقام الحجه على الكفار من الجن او من الانس باقرارهم بالربوبيه وانس انتم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله أقرب ان الله هو الخارق هو الذي يحيي ويميت قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله أقرب أقرب في كل هذه المفردات التي هي المفردات الربوبيه أن الله عز وجل هو الذي يرزق والذي <تصفيق> يملك الاسماء والابصار والذي الذي يحيي ويميت وهو الذي يدبر شؤون الكون ولكن هذا الايمان بالربوبيه لم يثمر عندهم الاقرار بالالهيه والذي يظهر والله اعلم ان الذين ينكرون الربوبيه أو يظهرون الانكار للربوبيه وان كانت فئه قليله شاذه هم يعني يظهرون هذا بألسلتهم جقوداً وتكذيباً وكما قال سبحانه وجحدوا بها واتيقلتها أنفسهم ظلماً وعلواً هم يعلمون أن الرب واحد الذي خلق ذلك ولكنهم جحدوا بها وهذا هو حال هذه الطائفة التي تسمى بطائفة الشيوعيين أو بطائفه الدهريين قديما الذين قالوا نموت ونحن وما يوليكنا إلا الدهر. آه. يعني الزمن هو الذي يكون سببا في إهلاكه ليس هذك رب هو لا جحد ولكنهم جحدوا واستيقرة أنفسهم ظلما وعلوم هذا الله تعالى أعلى يقول سالم هل أشرى رقية الزوابي والزوابي والمدار للحماية من العين؟ نذهر الله من ولا بأسها. رقية أشرى لأي شيء. لا. رقية من الحسد يعني مغلي رقية من المرض. لا. النبي صلى الله كان يعهد الحسن والحسين وكان يقول لا رق لا رقى أو لا يرقي إلا من خم أو عين وهذا نص مطلق أنه لبغت أن يرقي بعض ما يملك خوفا من العين هذا الجهاز لبغت لعموم هذا النص أن الرقية تكون من العين أيضا تقول الثاني هل يصحب الدجار التجربة دليلا على جوازل على عمل الرقية في الغير واردة شهر هي ليست دليلا أقول الدليل في عموم الآية فيه شفاء هذا الذي استدل به القائلون بالتجربة استدلوا أن القرآن فيه شفاء لعموم في الآية وإن اختلف المفسرون في المقصود بها والذي يعنينا الآن أن الأمر كما ذكرنا الأصل فيه أن يتوقف عند الصور. أو الآيات الثابتة في النصط التي كان يرقي بها أو أقر الرقي بها النبي صلى الله عليه وسلم وإن جاء عن هذا أحيانا كما ذكرنا لما قد جاء عن بعض أهل العلم لا بأس هذا اختلف فيه العلماء اختلفاء المعاصرون في هذا فالشيخ من بازة الحنواتي كان يذهب إلى هذا تبع للشيخ السامنة لتيمية والشيخ ربيع ابن هادي يذهبوا إلى القول الآخر أن التوقف عند نصوص الوردة فقط ولا يزيد تبع التجربة. فسأل فيها أخذ ورد بين أهلين. يقول ذلك ورد عن بعض عن بعض الثلاث أنهم قالوا إلى ورد الإنسان قصوا في قلبي فجئت بما الزعفران بعض نياتهما يشربه. فهذا يظهر هذا الفعل الصحى للاساعدة؟ الذي يظهر أن هذا ليس مشروعا لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النصوص مثل هذه الأمور انتظر عليكم السلام الله قال <تصفيق> يقول أحد والأخوة مستبركا صويل الشيخ الألباني عن رقية الداب وغيرها فقال لا بل يرقي نفسه وبلا شك الشيخ رحمه تعالى هو إمامه مجتهد ولكن الذي يظهر أن عموما النص يدل عليه على الجهاز ولكن كان مسألة فيها يعني أقوال أخرى أهل العلم أو لم لم يوجد فيها ولم يوجد أحد من أهل العلم قال بهذا رتوقفاً بكلام أهل العلم والله تعالى أعلى وعلى صلى الله عليه وسلم وعلى الله عليه وسلم